اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعه بإغصال إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوة جميلة تفسيرك القرآن ككرم كها برسك أننا وحن رب العبنا من سورة المضففين قال الله تبارك وتعالى بسم بسم الله الله نبي عيسى ان كبلا لنا سوره الله سو الرحمن ان حريصتك ناريصت الله سو الرحيم ناريصت التجار كمتك الناريصته هذه ويل هلاك للمضطفين كو فو فوبيه ميزانك يا بيغى يوصناي الذين مضطفين تييئوسناي اراك تعالوا مركا اي, اي بيغان على الناس من الناس ضدك حقودانا اي كبه غانا يستوفون قابصانا اي حقهم حقودا وإذا كاروهم مركي ابيغيان او ضدك اووزنوهم اما اي اميزانا ايانا يخصرون قصارنا ايو كان نقصامنا حقودا على يظنهم ميسم لين اولئك اما ما يجا مبحو ثونه ولا الصوب بنا ليوم في يوم ما ردهيس لا سوف هنا مالكو عيني وهنا ميس الملين مالين اللصين يقوموا الناس ضد لرب العالمين لجزاء رب العالمين رب العالمين قبل مرنتي سي ويستغيا quraan ki madina ku soo dagayay ee kam tahay imam an-nasa'i ibn marcha waxay wariyeen nabiga kana sallallahu alayhi wasallam markuu madina soo galay kaanu min akhdhaf an-naasi kayla heer madina waxay فانذر الله ويل للمطففين اليه وناوه سودا جيو سرابس فحصم الكيل بعد ذلك مركز كدب بي وي ولاجيه قرانك يسق باهيرين وهي الى كربي كهرين وهي الله امرنا واسميه وُرُقُودِيي او عاد برق وُرُقُودِيي بدك مركي و خييبينيان فودي يحقوب بدك و ميزنكي لاا دوناهي ميد كا يربحيا بيبي واخ كا يربحيا طيبي يا شيقي لاا دوناهي ويل هلاك للمبثفين باتك فوضايا يا باغا يا ميزانك باتك اسأيو اسرنا عادي هلاك عذاب برا فسوحي دليل عدوطة هاي فوضاين تقوفكم فوضايا وميزانك اللغة دولة يا مباغي وحكايا كوب بخي وماركو العلد اي قاطو دونوم تساقا ارتا قمت معه نكدا ارتا قمت حائل الكبائرة على مده اللي هو يقان وعا كميته قفك السماية إن لو يبقوا ديو عذاب آقيره وعلى مده الكبائرة اللي هو يقان وعا كميته إلهي قوت المعنى مركا كواس وعفروا داية إلهي قوت الذين كوية أيها الأقوص المعضي إذا أي على الناس على دواب بمعنى من ابتدائيا على الناس من الناس يتدخل الناس لحقه يستوفون عنهم كأفصد حقهم حقه, حقه وإذا كاروهم يتدخل الناس ومع الميزان يخسنون القصارية قصار الوحي الطريق قلت ميزان في أكاد دونه يحكي ينفسه قلت أنه يقول لك تلق لهم بحيه و بحيه wuxuu ku hisaar taraa ila iyo qabeen taas leek il passe mise en leek keri markaas sidoo wa qasaaray marku wuxuu haystaa wuxuu ku tala galay wax kani waqtigu uu u tala galay kuma firna bakaahu ku tala galay waqtigaas loo tala ganaa waad ka qaado wa qasaar qof kaas markaa wa qasaar ilaahi in su'ara wa taala قف اقرا رميز لكن قف حط ماك قف اقرا وحان قف اقرا يقين قف حط يقين كاز اسنينه مرقب المرق دا مرق اقراها وحكم اقرب ويقين و اسكار رب اسكيب قف يقين قبل قف وهو صدقه كسو كبني إلى وحين سبحانه على يضم مييس المليني مفاصيل تقارد من وحي مران على يضم مييس الميقين صنعه هو ما يسمع لكن وحي كسرح كسر راجع حسان ظاهر كلم يقول دائي ساسان البليكة وحي تهي يقين سكيد حتى ملك ما قبرني يا قاقرة فتك نوحا ألا يظن مئساً ملايين أولئك كواس بيجئ يميزانك فوضين أنهما يغضب أثورك والله صحبحنا إليه ليوم فيه يوم مارد حيثنا الله صحبحنا مارد كاسو عظيم ويدا بلا ويوم القيام يوم مارد إن الله صحبحنا مئساً ملايين يقوم تحب أن يكون هناك العالمين و الجزاء رب العالمين رب العالمين على المرنتي سيحساب تيسي يستيقى وعنى معلمتا معلمتا النبي صلى الله عليه وسلم تحب أن يكون قاونوا على حق وعن قدمين يا رب العالمين إمام مسلم صحيحي سوه الكوة معنى تاس قياماها قررحل هنا دو بذل لسوه بالوين حتى تكون قيدا ميل أو ميل إله إبتماده قررحل هل ميل قدر كيس الله لبه؟ فتزهره شمسه ما كاسا قررحل الشيل هذا ضدك أو بلارين هذا في العرق كقدر أعماله алagi ja keks saика. Feast nina sesohn ma afi. Nina uniskaan ei ole a Bigeta Labor אח iligepasab. Suks on People esame ka sirkev oli olduğ bidis. suks on Kaysandine. Ichist on沒oodええed lai üldöldi. ning meesakad những Iえdyoh pole vika segunda طالوا وعوا طرينه يا افكك جليه ان تقر قياسا ذنبا بقدر ذنبه اياقفك بيديه ما كان يننو عاصا من يسكميسمي ميسم حتى ملكهيسن دبك ميزن كف لدينيا نبينا الله عليه وسلم امركم مدينه ايماني فين مدينه من اقبص المعصيه هاين حق كينك لكن ملكي آياتك سؤالك وإستحرين وحينما قلت أنه من أحسن الناس كيلا فالله حدثنا في مركة داد قرآنك اللي قد دوح أقينه وحديثك اللي قد دوح أقينه وحطنا من أكبر الناس كيلا ووزن الأقل وبيعي ميزانك داكي ولتاك سؤالك بيه قد حقال علماء محيل سؤالك داكي يا مبادكاس محيل ودويه So ma angebiya qotalale Mi deba kale wa u de ka warama mid ka tayada dhiman kan tayada bima uu ka sharbadeeyay qofka wazniga iyo beerka dhiman maaha yaray qofka sawu fahmi karaa adigo kiiro ama toban kiiro ama boqol kiilo doorayay in wax lagaala haaro oo wax nadii falu siinna wax lagaala ha iyo kiilo doorayde kiilo bacday in laga gabo oo subu usiriyo subid ma qof ka مقاله سيقيل ظهر الواحد واخلا في في لكن قفتا لغا غباي ان طابا من لقاطي اياسوسي ma waxaa ganacsada qof ka intabi badbaayinka ka bedelay ee taariikhda kursiga qarin ma waxaa ku toinen soko idee jiraanka u bedelay ee mid cusub akhriya kursiga ee anqasme mushiri ma waxaa ganacsada ya ganacsade ay kale ما هي في هي زقوم ما ضب ضبقات كلك له دول ان كرهو اي ديكي غنصادها باشين كغليه نوعه فضخم وضغاطيرتي طار كميت الله كشايق ان ان قدك دوله سوجيو هيشيس كلك قال ا اي ورا انا قالتي واحد ا تقاد انتا سوور قادون سوقتين سوقرت لكن ميقال لي ان laakin dadka biigood u xabay wadigii xabay soomaatey habkii sariirta gariye laga qoosto oo macsadarada xadayo ku dabay oo hooyada aanaha gabeeydii biyo ku daryo oo fiic habay inna lillahi wa inna ein umad di aqoobabiree ee gaar siilay umad sooomaaliye inay u fahwayeen harga kal sidoo qara kal sa uu laayo waan waxa suntaay qonayaa ee dhaqatiirta kuwo asnoo go'o Ethiopiaanka waxa jiraan boqol milyan shaqa Ethiopia qaa sanaf hal mar ragmay qof ka sa Ethiopia ama laba laakiin shaqo somaliya وعن الله يعني سلطة يعني تتكمرك هير كاس جاسي ومضى ما هي الملايين مالي انت رب العالمين اللي هو بستهابت ما هي الملايين ما هو هادو الملايين السا انتباس إلي بركاك ورجف الميا والأيدي ايضا عقوبة يقولون غم <تصفيق> الدون كعقوبة كاررع عظماتي كاجل ايضا المهي شرككو قرأي نار عمد صدو نبي قولي الله عليه وسلم حديث كعب بن عجر امام ترميد يقير كيسا وليه نبي قولي رسول الله عليه وسلم يا كعب بن عجر انه لا يربو لحم من سلط إلا وكانت النار أولى به مكراه حرانك صرح إلا نارا حقل فاسا اماميس وعلى عمالة قلت اللوح عاصة اي خائن كآه اي الشيكة تيدي سيدي اي واحد تيدي وديلها انكبايا اي واحد معه انكبايا اي واحد حلابي انكبايا النبي صلى الله عليه وسلم حوكي سلقاحي ليه بالريقيام شفاعة النبي قويه نبي كوه كباري مقضايا كميد امام مسلم صحيح يساوه كوه ليه صلى الله عليه وسلم معلموا وهو روي مثل الانتقر يا راشين توري مركاثو كانت هوسو قليل مركاثو واحد ارتقيين مركاثو ما دقويري صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الضعان متكادان انتدق قليل وامحي السيدان راشين كان كورك كالقلان هوسو كالقوير وامحي قوضتك كالقوير مركاثو ريان رسول الله اصابته الصماء رسولك اللو هرورك يجدعي كسوهوز بلي قيانك ماركاسو ملويري صلى الله عليه وسلم أفلاك عالتو فوق الضعان كي يراه الناس معدقو سو ملويري قيانك سيدة قوارك وقفك قيانكو قادنا نقوقع قا قفكك لنا أغطره من غش فليس مني قفك خيانة سمية إغمت معها مارك قفك خائنك آه قفك أتهاي أبدا النبي يقول بريكيهي صلى الله عليه عليه وقفوا صيبك قد علي شيطانكم رحل ومضقع خطوش شيكينيا حباد حلالكم شقاي صفان خالتكم كينيدا خاينه وخا ان لا شقاي سنه يا ددكاس خاينينطا او واحد يرى تلي رتراقيس كو سوطاكو غديا مغعكله او واحد خايتيكه كبدل فوق غديا مرك حطان قيره لكن الحمد لله قد يسكن مدماعة قد أعلن ضب نظيف قد تلحل القطاع قد أعلن ضب نظيف قد تلحل القطاع وعندنا نقود بشارين يا حديث كابل المجا أنني قلت إن الله عليه وسلم أهل يريد التاجل الأمين المسلم قلت قد أعلن أنه قام منك أنه قام مسلم يكون مع الشهداء يوم القيامة معنى أنت و هؤلاء هؤلاء وهؤلاء الضوء الشهداء التي تكون أصدر قنع صاريا إلهي درتي سمينا الدامة والخيانة يسكى قد أعيه أي إلهي درشادة شهداء الجارسيني والدرشادة أبو ويف قال تعالى إلى أم حبيري وإن ينحلق للمضف فينا هو الميزان يبقى فضايا يوصبنا علي الذين مضففين تيوصبنا علي إذا كتعلوا ملكة أي كبير على الناس من الناس الذاتك حقه يستوفون أفسد حقهم حقه وإذا كالوه ملكة ذاتك وحوط بيغيان أو وزنوه على أي ميزان يخسنون طاقة وحقه لي كمقسامية ألا يظن مئساً ملايين أولئك كواف وحفوظينا أنه يبا مقضوثونك والله صابحنا إليه ليوم في يوم ما رجح يسنا لصابحنا معنى كو عظيم وين البطن يوم ما رجح يسنا لصابحنا مئساً يسن ملايين يقول منا سوطاك ويستيق إياه لرب العالمين لجزائر رب العالمين قال تعالى الى الخليلي كلا وحقا انك كتاب الفجار ذكفت انت كتابك او اه عملك لا قر كتاب بمعنى مكتوب اي لا جهاد انك كتاب الفجار ذكفت انت عملك لا قر Diwanke sii džingleid ehevõlku subnavre, uue mehe eke mehekku, uue mehekku, uue mehekku, uue mehekku, uue كتاب باسه مرقوب للقرية وإيل الحلاك يوميذين مع الكاس قيامها للمكذبين بكبينيين على المريطة يوصب ناضي الذين المكذبين تيوصب ناضي يكذبون البنية بيوم الدين على المريطة مالي تيدا وما يكذب مبينيه به يوم مِن حدود بيكم لما أمتي سمعها مُعتدقة سراثي من ذنب البلان إذا تضرى مركب الواقي عليه مُكَذِب كاس مُعتدقة سكركيس إذا تضرى مركب الواقي عليه مِن كاس حدود بي كوركيس آياتنا قال هِيَ وَحَلَقِيَي أَصَادِيرُ الأَوَّلِينَ واهمبيه وروحياله اي قرين قال تعالى إلى غيرك كلا هك زوجين مكبين تيرين تماها اصادق الاولي وواحد من الله كلا هك زوجي بل اسكنت يران وحا كنت خليستو كميريري ارا قربهم ما وحي كانوا أيها يكسبون إلي الشخيصتان ومن الكفر والمعاصياء كالله وحق حقه السبع إنهم مكذبين لنحجوبون قوة لغا حجاب إليهن عن ربهم رب قوت يومين المال كاس قيامها ثم إنهم مكذبين لصار الجحيم نارت الجحيم كوية جل يوهي. ثم يقال وحلولي يهي هذا عذاب كان الذي هو عذاب كن كنتم عظائبين تكذبون إلى الباندان به عذاب كان كلا بمعنى حقا وي وحا حق كلا وحا حقه أصبا إن كتاب الفجاري ذلك الفاجرين تعمل وا بمعنى مكتوب والشيء القرو اعماش فاجرين طلبروه امكتاب و بمعنى الكتاب القرين قرين لكتابك لكن معناه رافعا كلا وحققه قام حسرا ان كتاب الفجار ذلك فاجرين تعمل لقدرو لا في ديوان كاسجيل الى رادو كوسمواي سيجين وا ديوان كريري ا مكان ايري يالا او ابليس يا جروديس ما شلو قروي اعماشو دي اسماذو ده و ما شلو حبسوا دك فاجيرينتا انا اعماشو رديوان هلكاس يالا لو قرا هلكاس ديوان يال الو سيد الحديث في برايم معاصيب ابو داوود كنسقنا اكتب كتابا في سجين ولايه ايراد marka nafta laga qaado hatta qanfusta waad weeyeen iblis iyo jiruudi san halka sala wax habisa ila ruudhi wa ma adraaka min hayato woyseema siji siji wax walaay kitabun fa ma han tafsirun lisijin akthar mufassirin saasa أكثر كان مفصيل أنتو دريقة سي مرأة دريقة كنانوية جدا ان كتاب انتو وحي تفسير كتاب الفجاة كاسي فصيلة كتاب وكتاب أحماش اللغة طراء فاجرينتا كتاب مرقوم اللقراء ويل حلاق يومي دي مال كاس قياماها للمكذبين قوة بينييه قيامه وصناطي الذين مكذبين تون سبنا ذا يكذبون بيوم الدين على المرنت مارنت وما يكذب مبانيه يوم الدين إلا كله معتد قد حدد بيه لما أنت سوى معهرك معتد من درب البضاء على المرنت وحى بانياه قد حدودها يكذب بيه ودنوتي سلطة برطة القلبكم ماذا بهذا قفت كاسو بربيريه اذا تضل عليه معتمد اسمرك كلكي سلغه عقلو اياتنا ايات كما قال وقوله هي وهي لبدلتي اصاديل الاولين وما بي غير وحي قرن وصفيه وهي وبعدين هو هو حس وحس وحض وياه ومكذبين تأخذين تأخذك هذا هو ماها وكلام رب العالم بالله سبحانه ماها أصادير الأولين إرهانا وحا كُد حليستي وحا كُم معره استي وحا كُم من على قروبهم فاجرين تقلبيه دولة كوركورة كوه مكذبين تقلبيه دولة فاجرين تقلبيه على قروبهم مكذبين تقلبيه دولة ما وحى كانوا أيها يكسبون هنا الشغيسطان من الكفر والمعاصية معنى هذا وحى Wad ka Qur'an ka Kareem ka beelinay qiyamaha beelinay ay tahay Qur'an ka ma han wa hadalka ka keenaya ma han dad runtu nooshay Allah ka arsi marka ا��은 مشيت لما ارتعنا، هو احذر الملك هو Здесь تهتم مشيئ لذلك وكانت مشيئ لديه في هذا التع Leyог مفورة انه لديك شيطان وهي مело ينصرّون، شعر الحضور كان مهلة مصابها وثائن مع لكن بسيير منهم كانت قلب البيئة موئ게 امر لديه خطأ من لا تتحمل قلبي قيبون لبيع مدى ويكون ريمية لبيع ملك يكون لعضمتك لسما يضا لبيع مدى ويكون ريمية ملكة وضد اميلك قلبي قيبانية قلبي بنا وعماش يقفكو هتدون إصلاحي كإصلاحه كا هتدينه في السهادة ينا وعماش يقدمته ساسترات دينا نفرو صلى الله عليه وسلم وناشي يقف سيدي بقلبي قيب سدون إصلاحه وقفك نوع إصلاحي هدو قلبك يسو فالسهادنا قفك في فالسهادية الله وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الله وهي القلب تلك وعاكم نحجر حده لبقى أكا يسو هدو إصلاحون تلك حماه دوه إصلاحية هدو فالسهادنا تلك وضوه فالسهادية هل كأسا يرنتك سعطة وماشا إليه أدوان كاك حبيبك اامنك ورا قيراشان او انا قعبسن قلبك او انا مثلين اما قلبك كيرما انا قلبك يبدال ما كلامك مثل <سؤال> مثل ادروب ده حاضر واحد جارين قلبك كرمه دواده ورات صحه بلي حنان ثا او صحه الله عليه وسلم حديث ترمدي ابن ماجه ين ساي سنن الكبرى يقول وحيري إن الحد إذا أذنب ذنبا كانت مقتة سوداء في قلبه قلت ذنب ما قلت بها قلبك سواء كل المحمد فإن طابت منها سوق لقلبه هدو كتورتك يا نا قلبك وعلى صفين وعلى غصفين وعلى غطتنا مذوقي وإن زاد زادت زادت هدو أصلا قلتك وعلى كتورتك إن قلتك لكتورتنا وزيانية مدوبة زيانية فذلك قول الله كالله ضم على قلوبهم ما كانوا يكسبون حديثك اسمعني سمجح الواقع آياتهم سيدعي الشيخ وهو ينقف كبيرك الدنوب ديدو دمبدا دمبير راعي نبعمدو راك نبعمدو كل الى قلبك اسحر امدو بادو والمصيبات يكون اعتنقوا ويريه وخوين حرام اتمردوا والطيب شيطانك كل واحد وين ما هان دبيحه كو حب السجاره انت دبيحه كو واقي شيطاني دبيحه كو بقعت قمرك انت دبيحه كو بقعت زيرك كو دخله دبيحه كو بقعت مصيبه كانتو دخله مسلمه دبيحه لي ويناده كو بقعت marka dambay qalbigu wan godowana wan isheya ah lakin shaytan ku kugush keriya مركان بنبو وخرجاريه قلبي المدوبادي او او وحو انا ذا اقبلك الكريم آه. وحو انا ذا انا الكريم مع هاي الصدمه لينقاه توفت من سنيه ومركه لي رساله دتكا ضحيا الله يسهلني مع قلبي المدوبادي اه مركان سوى وحنا شاطه او ينبع على ايده معاصدنا او بنبو ذي حي على قلبك يحوصن نقضى حرم شيطان دي قلبي يمدو بي بل هالكاس صيدع في الكرام الا اوم ادنك او نبعاده قفكو واناك كلا هدو او يردوا ودع هل هو المعتددين والمكذبين هو كل شيء؟ هذا الشيء القرآن هو كلام الله بل رأنا وحا كدح على استوه على قلوبهم قلبية الكودة ما وحي كانوا أيهاية يكسبون إلى الشخص قال الله وحا أقوها الصغان إنهم مكذبين ته لما حجوبون كوال لغا حجاب إليهم ربهم ربهم يوم القيامات ما نمت قيامها اللقاء حجابة ذات كاس مكذبين تهى إلهي عقابة أو عقابة يو حركم متأة خالقي أبو غريل يسموه لجود أكي وهو اللقاء حجابة خالقي أبو غريل ولجود أكي ما يوهى لجود حجابة عجاب كل حجابة يقير كاملت آية باصل الإيمان أبو عبد الله الشافعي وغيري وحاكوسه من دليل تصيح مؤمنين تُّ إلي الرب قد أعقرك وعركي معايا إليه إله هوي مجرمين تي ماركو اسكاجحي كابي عركو دي الحريسي يا هاي مؤمنين تي رالي مدامه كيّة إلهي أقول راحيني على ابتدي سي وعير إمام حافظ كثير وهذا الذي قانه الإمام الشافئ رحمه الله في غاية الحصن استدلالك الى قاقه او ايه ده ادريشري وراكه مشو غدنبيداي كاغت هو هو استدلال بمفهوم هذه الايه ايه ده بمفهوم كيرو دريشري كو حدي عرف الله عرفس هيو اسكا هيجايب كو حاله كيه هي اني وا استص سبحان ده سوره القيامه منطوق قواقي لو كنتست في الى المؤمنين تربل وجوه يوميد ناظرة إلى ربها ناظرة رب يقول الفيرينة يا ساسا سبحانه وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواطرة وعن صراحة تستيح حاديثة صحيحة متواطرة إن المؤمنين ترد بيقول أركيا وجل انتهوا لي بأكوه في عرصات القيامة برمانك اللي اسمحي صابينا وفي روضات الجناة الفاقرة بأرهو ووين أو الجناة نواقو أركيان إلهي وين سبحانه وتعالى فو أركاه مبودرة كوه لقاه ربي لقاه حجاب إله و مبودرة قال تعالى إله الهويري ثم إنه كوه مكذبين ته لصال الجحيم نارك الجحيمة ويكوه الجريه ثم يقال وحلوا ليه مكذبين هذا حبابك مركي غلان حدا قلبي لا ديله هذا حبابك الذي وعادك قمت مع هذا ام انتم لا تبصروا نصيحه la fi illiyina diwanka illiyinay ay ku suqnaaday wama atraka maha ku rumaysay madaxa ان الابرار ضكبا ريالك لا في شيء ليس يقولن الا يدهم سيقصوا بناه ينظرون وحير فيريان الى ما اعطاهم الله من الكرامات والنعمه وحالهي كترنيهي الملكيه برواقها فيريان على الارائك فاكروا بنايون ينظرون الى إن حاله يو لفي نعيم جرمجور كوميشن كو تقلقو خبر انما ان الاظهار قد كبريالقا لفي نعيم شيء ليس كو برواقيو بهديسو ينظرون حال اي فيري ديا ما اعطهم الله من الكرامه ونعمه وحا الى هي سي الكرامه على الارائك سريرات قمت بإمكانكم في رئيسا تعريفوا أيها المخاضر قف كستو خدابك سلطاب تعريفوا واتقران إسا في وجوههم ضدك باريالك كو وشيالكو نظرة النعيم برواقه قلب لالكي ذاتك قران إذا يستون وحالك من رحيق خمرصا في حده قَمْ رَضَهُ مَخْتُومٍ أفكار لك أخير خِتامه قَمْ رَضَهُ آخر كأوغدًا بأيّاه مسك ومسك وفي ذلك نمع داس فليتنافس المتنافسون ضدك ترطن ياهو ترطن ومزاجه قَمْ رَضَهُ مِتْكَ النُّقُدْ دَرَيَّا من, من إش تصميم إشا مجأة تصميم ليري حق يدو كاها عينة أمدقوا عن أمانا يا عينة إشاسو يشرموا بها أيوة كهذا المقربون الظلمة الهي اللي هو الهي الهي وينه سبحانه وتعالى مركو تكي فاجين تهى إياعا المرنتو إياعا القوة ماشي قو قرأيه موشي غي. ونوشي غي يدك باريالك الرجل بغوة الدعاء الرسول كو دراء صلى الله عليه وسلم بكا سيئنا meshawu qara' mashu da i'abal marintuda ila huwa subhana talla ay haqqan wa hasugan way omit qaba inna kitaban al abrari bakabariyalka amalka laga qoro lafi'iliina diwan ka illiina yira ku sumado asrshiga huwa sifa suqan samaa as samaa as sabi'a amasa samaa huwa tseewa ديوان كاسوكو يا الله وما أدراك محاكوه بيسي النبي صوبانا وويرينك تفخيموه وما أدراك محاكوه بيسي النبي صوبانا ما الليون الليون هدو وحوية محاكو أبت وين كريهة تلماني كرا شرفت يس. كتاب عملك باريالكو كتاب وكتاب كتابكو مرقوم لقرأ يشهده كتاب كاسو يشهده أي حاضران المقربون طائفك قربينك ملائكتك المقربينك اياك طاك سو داواده او اخريا تي بلا انت انسى طب كان واليدان حامشن مع ويصوت اخريا ويتاغ واركا ان الاغهارا بتبقى ريالك لا في نعيم شيء ليسو نعم ايده شيء كسر مع ينظرون حال ايفيرين يا ناي كسبيه شيء لا يسكنه ايو ما اعطاههم الله من الكرامه ونعمه وحا الهي كمع موسى اي كرامه يا نعمه على الارائك سريركم ضابله كركم اي كافرين يا تعرف خبالكم وان لكل احد ممن له حظ من الخظا وعيدك استوى قدابك سلطانه قف والد إلى وغولي سبحانه تعرفه وحلوله تشاهده تعرفه واتقارنه أي إذا رأيته مركعات عرقته تعرفه واتقارنه في وجوه واتيالك نظرة نعيم شيء اللي هو قلنه أي نرى كي سبتكارنه أهل النعمة لما ترى فيه لما ترى على وجوههم من المور والحسن والبيان وحوشكو ده قلال كم هو ده أدريم إذا دهد أهل النعمة إليه إلا وحيري سبحانه يسقونا والله وغا من رحيق و أصحاب اليمينك مقربين تمام أصحاب اليمينك وي. يسكو نوالا ورابيه بريالكاس مرحيق خمر الصافيه خمر الصافيه لكي ورابيه خمره صل مقتومي أفكا لكي ما يعني انتوالي اسكا قشو بين اسكا أفضلو الشي ايوه ميشا اسبه حده وقشينه قولينو وحوين هاد هاد دي أفكا لكي تقاهدو وحكا هاد دي اوصاقا مالي حدنا كرامين درادة أفكا لكي حرق ماهن واسكا خُتيمًا وَمُرْعًا مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ يَدٌ إِلَّا أَنْ يَفُكَّهُ إِلَّا أَنْ يَفُكَ wa huwa yawsaqi taqay qashna uuse arkaa weelka laga qamayo oo shayaadiintu ay ka adaan waxay raadin falka wasaqaa fadhii wa wakhdaran walaqasi laakin kan meeshu ugu dambeyada ugu macaan misku isku si badala aakhir ila ugu li xitaam u aaqi ki saqamradaas misku waa misk aragtii yawna aanu arikaas oo nehmaas baariyal ka loogu tala galay faliya tana fasil mutanafisun dad ka tartam yahay taamee dalaga gurii deeran iyo xaqiimaamare taas way ka guureeday ee dadkii raba inay tartamaan maasa sauta tana irawu wuu miseechu rahitaas kamrada saafiga shay ga wuu dawo mid ka lagu balxay ay ma When mise to Mitka Mrada Mizer to Hu Hakalo Rahikas Mitkas have you minka lobu darayo min tasnini il sote or mega tasmin wa il mega and that wahana malaya ainan il isha so yashrabhu biha e أصحاب اليمين هي مقربين أصحاب اليمين وعاصيرا يا رحيب حوالنا ويقوموا بحيار وتمزجوا لأصحاب اليمين مسكن إشان والتصليم كان حوال الله داردنا وإلآتوا قيمة بلان أي أياه حوال الله دارد مركزيز كحابيا لكن مقربين تا أيها إشان تاسك حابيا والتصليم لكما أدركوا أيها بعيراكيس دريكيسا قالك تعالى الى روح الهي الذين باكي اشرامو قالو به الذين قعي اشرامو قالو كانوا اذنك وحي اهاين يضحكون عليك كل سلام من الذين جدك امنوا وحقرهم يي واذا مروا مركي سو مران بهم مؤمنين ط يتقام زونه غير يسكو Wajdan Karabun, me ka ei geedu menn mučriminta, iraellingel koodi, eigu keedu menn, inkarabun, me ka ei geedu menn, hina, haala, eiku me ansele, bidikri hina almu minina, mu mininta ne hantan. Wajdan Ra'aul, mu mininta karu, inna haaula, eikuamu, la doluma. وَكُبَّادِي يَوْمَكُمْ حَمَد رَاحِ وَالحال أيسس بهيين ما أرسلوا غارا راسًا لديرين حافدين حالهم كوير علينا عليهم مقنين تكركوده فليوم ما انت قياميه ا الذين تدكامر وحقرتميه من الكفار غالبوا قسليه سيدا ينظرون ما راى فيرينيا على الارائك سريرت غندوبيره كركيده كسو فيرينيا قائلين حال الهينه فيرينيا حال الضوي بالك الله سبحانه وتعالى arkuma oo da soo waraamay dadka baarialka iyo wuxuu u diyaariyay waarkan oo weeramaya dadkaas baarialka waxa ay jannada ku mooteen wamahay waa in ay ku soo sabreer diinku din cola allodive waa ku ma e wa dabkan waraqan loogu taraglay wa dabku soo saaray diinkoodi waxay soo mareen inuu sheega marka hadaa danayn oo cabalmarin la soo sheegay wa in diinkeen uu sanraqiiso ruuxum xaalad kasta wa in aad ku haystaa kulan dhagana taa tuna كانوا الدوم كوحي آهايين يضحقون إذا كنت تصلان من الذين دادك آمروا حقاً وكتشة الشيسي وإسكوهل شبير وإذا مروا مجرمين تمركي صومران بهم دادك مؤمنين تعال يتغامزون إذا كنت تسكوهل شبيراً أي آهايين وهذا الدهبار كودة أي سنية تغدقاتي وإذا انقلبوا بكيف قد دونوا مشريين تا الى اهلي قالكو دا, دا انقلبوا يدومين فكهينا على اليك وكم عن سرا بذكرهم المؤمنين مؤمنين تا وخا شيغدو دا يا حنشرو دا يا حتى لا انت اكاين حقكم اسمانين كما درب ايام حنطه ايام مسلوخ شيرده و ايذا راوا المؤمنين تمكاي اركان قارو وحي ديهجين ان ها اولايقوا والظالمون و يقبديوك اه وحي بعده وتمانيا الله مَا أُرْسِلُوا قَالَبًا أَنْ لَبْدِرِينَ حافظين والحال أيه ستستهيين مَا أُرْسِلُوا قَالَبًا أَنْ لَبْدِرِينَ حافظين حالائهِمْ كُوِي إِلَى لِنَا عَلَيْهِمْ على المؤمنين المؤمنين أيها إلهي وإنه مبنى المؤمنين تنطرول نفتو دي انتهي لولي أي مؤمنين تشاقك بتنعيده ما كان مسلم عائده مسلم كل شيء muslim ya siddha wasifad di kafarada muqriminta fasiga inno tilmaamo dadka baariyalka ee chanar ee u diyaareyn waad dadka diintood aan uga tanaaysiin adadiska iyanna aaybka iyo waxa ween jees jeeska acdaara diintood qadk aan wix tanaaysiin ee diinkooda haystay kuwa ilaahay jannada u diyaareyn markaadu فاليوم المنتم الذين تتكى عاما وحقا رميين يضحكون ويكو قسليين من الكفار الغالب ماعني انتو ديال لغير المؤمنين يندرون على اي فيرين اي قسليين على العراعيكي صرير كوكوب اي كسوفيرين ايام مع اي فيرين ايام الى الله او الى اعدائه ولا دولي الله يفيرين وهو الأحدان وديه للحدام أيه أيه كل راحي سميان الفيرينيان حال إليه أيه في رينيان حلثوا ومالكفار قالوا بي ملقوا الأبا المريي ما هو حكانه أهل يفعلون أني سميان مهل الأبا الكودي بسم الله الرحمن الرحيم تفسير صورة الانشقاء صورة الانشقاء وصورة مكية عن درسي المحالي قصو قاضا ناي نابقو صلى الله عليه وسلم إنو يري قوفك دولي إنو لمت مغضو إنو قيامه إن به سكفيرنا هاقريو سورة الشمس كويرت وإذا السماء مفضرت وإذا السماء شاقت صد إحلاس آخري سورة وحاق سورا كسورا محل سجوه مال اتقرك قارئه اقيم امرك سوغار انو سجوده انبغ السجود جرى صلى الله عليه وسلم وكذلك طبقي قف, قف اقيم يتجي استاينو سجوده والهي قورك سبحانه وتعالى واذا قرئ عليهم لا يسجدوا بخاري مسلم لفظ وحي ورين marki la weediyayna hu Nabi nabiga sallallahu alayhi wa sallam in lattukay nabuu la sujuuday bukhari wu wariyay abu rafi'a wu wariyay abu hurayra lattukay salaat ba insha markaas waqayida samaa un shaqqa markaas uu sujuuday markaas an kalaa haday sujuuday markaas khalfa abul qasi نبي محمد صلى الله عليه وسلم قدال كي سنسجده أنه لتو كانا أنسجده فلا أزال أسجد بها حتى القاه في يا مرك متابعة ولكن فيه أبو حرير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لتو وانت سجده لسجده حد كي دي مرك مادام النبي كو أرقى كسول ما يو إن أنسجده إلى النبي كلا قوما faasaro wenniyad aqooteeyma baba oo ay bixika taqafta ilay faal laa hanjaro u weejigdo marka laqto sunna nabii inaa goaan qabato oo ah sunnada aan fudqmayaa si aan nabii maxamed sallallahu alayhi wasallam hawdkiisa barri dadka ku aroraya eela kulmay uga mid maqawo kuwa وإِنَّ التِّرَاسَ صُنَّبًا وَانْقُضْمِيَا إِنْ تَعْنُورَهَيْ سِمَرْكَ أُذِنْتُهُ إِلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بسم اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ ذِي الْإِنْسَانِ كُبِلَابَنَا اللَّهُ الصَّبُّ الرَّحْمَنِ مَحَارِزُ الْجُودِ مِثْلَ مَحَارِزْتِهَا هَذِي اللَّهُ الصَّبُّ الرَّحِيمِ مَحَارِزُ الدَّارِ كَمِثْلِ اذا اذا السماء, مركا الدلد شقت السماء سبب مركه دلدلا اشنقت مركه دلدلا او وعدين اي مقشفه ابيخو للرب يا رب جيد او حقت انت ام ربها ام تضيع ربك ان الرب قاعد انت مركه لييره الارض مد way ra'buttil ardh bukanka la tego la kalajiro si la maqarko yekokale mud de bukanka la tego mulki ay soturto ma fiha bihdi yewi kusq mayin min al amwat bakib bin bananka للرب او عيدت اي مقاصر الرب يا ربك او هو قد لوغو قرسيا مقلداس اي يد عيد الربك ابا عبا ان فاسمرك يدع لك جوابك اذا محلوفه ظل عليه ما بعده او هو ما قال لك لقي الانسان عمله قد انسان كعملك سلوك ما انت سمك يدعوا يا ايها الانسان انسان كانو إنك هالك كادحهم مثك كيدن اياطهي الى ربك الى لقاء ربك رب قال لكم مثي سنت لا جارو كدح ان كيدنام فمن لاقيه ربك متوقع اياطهي فمن فمن لاقيه فمن جزاء اعمالك عملك العدالكي مثك لاكم فعما من اوتيه قف على قف كلا سيوه كتابه و كتابكي سبياميري كعنتميدي تغلق سيوه فصوف مرتبع يحاسب لحساب الدونة حسابا حساب حسابكو يسيرا فدوك ويقالد وان اوك دوب الدونة إلى أهل الكلس مسرورا حالا ويحمد لفرحة دليه وعما من اوتيه كتابه وقف كي كتاب كي سلقس سيوه وراء الظهر من وراء ظهره نبركيسه جدالكيسه فسوف مرتمو يدعو ويرى دونا سبورا هلاك ويصلى دون غيري دونا سخير نار ايضا انه متك مثل سخيره غلي كان ادونك وخه اها مثل فرحت غليي في اهلي امكي سي ادونك بحدودها حاله ايوا مثل الفرحات جريي انه مثل السعير قالوا ظنوا وهم مريه ان لا يخور اي, اي ان بلى الى صلاهنا اسكداي ملهاه ومليه يرجئ الى الله إليه ولاهنا ان ربو ربيس فان وقوا هذا البصيره مثه اركت ببن به مثك المجرم كا اذا سما انشق اضامه إذا انشقت السماء سمد مركي دلد دل الله عدوه انشقت سمد مركي دلد دل الله عدوه وقامت ابوام فكانت ابواما وو اذينت و اي مقشوه لربي ربي جيد او اي عدده الله امر ايه الله امر كثيري والدلد الله مركاس امر كي ربي مقل ايضا او ادي اور ادينت اي مقاصور لرب يا ربك او وخقط لقسبي او لا يرادوا كسحت حي ان ربك عب عب حقوي و كسحت واذا الارض متت Nüüd tegi Merkelle kidu. Allah alkat, ta ei sottu allabi. Mafi ha, tehele, me ei kussuna, me ei ole amuatia, ta maa ei Allah ta ei انتا سمرك عند عضوه لقي الإنسان عمله إنسانك عملك يسيه لكل ما غذيفة جوابه شرطي لأنه دل عليه ما بعده آيات آياتها الدمباطو سيح يا أيها الإنسان إنسان إنك أديك كادح المد كديدانات كدحك وحي لإراد عمل كطبك بل إنسانك قف اما شركه شقاينا اما خايف همو بيقفنا صرنا مر بت والباو الكبيرين الهو ربك لكم ونفطك دحي هو عبال مرنتي لكل يا ايها الانسان الانسان انك اديك كادي امتك كيدانا تبكي خورك يا طيب ودالي وانا شركه ديره اما ربك الى لقاء ربك ربك الله كل ديس انت لغا غا واتكيدنت سبحان كذبنا فملاقيه ربي وضع كل ميضان ربي وعشة ضميك فملاقيه ربي مضع كل مياتي. اما عمل كذبنا وعشة وكوف كذبنا وكشقنا وكو فملاقيه اي فملاقي جزاء عمالي عمل كا. كامي اما المرنتي سببت لم يكن لديك مؤدون كما قلت بطولة وقت يقول لك بحشي لما لا أعلم الله فأما من أتيتها فألا قلتها لكي لا تسير كتاب وكتاب كيسا بيمينه ميديك تسير لكي سير فصوف مرضا يحاسب لحسابنا حسابا حساب حسابك يصيرا فدود حساب فدود حسابك فدودنا نبيك فصيري صلى الله عليه وسلم وحلو رجع محاض قصه ما يغلى الهي انقاص ترى الله كقريه اوليه عمل كان مصميد ها عمل كان مصميد واسمي مركو شنو وهلاك و بيننا قاص ترى هذا هو بافره شنو اسكع هل دم بحت الله عليه من موقش الحساب عندنا قلت حساب تلال نقاشه ومعان أصمه إليه مثل الله أبو قبصده والعجاب أفكاس مركاز الوحيد تلعيشه رسولك إلهي وإلهي سو مدنه فصوف يحاصب الحسابا يصيرا بطأ أهل تشان الله حساب تلوض على حسابنا سو مدنه مركاز الناب يقول يرسول الله عليه وسلم ليس ذاك بالحساب كان هو إنما واكن ذاك العرض كاسوا فضيق طلع اسطره الحس وطس كعبي مركي حساب الفروض والعرض مركي مركي ما الى وجهه ال ال لكن فرحت ابن حكري عبس الدونا كوري اه واقبل بعضهم على بعض يتساءل قالوا انا كما قبر في اهلنا مش فكيت ضقع وضربك ابدونك عبس ياالك اه وضرب الدونك حبيب قلبي ودفخ صدر النار تطبخي مركاسه اراهي عبسدي او بدلي فحب فصصوا أد... كوري فرحت الى سبحانه وعن من اوتي كتابه قف الا قف كتابي سعناش سقوق انتي لاسيو وراء ظهره من ورائي ظهره النسخ الخافض النسوي من ورائي ظهره قف لاسيو فصوف مرضن بويتك هو يردونا سقوق الهلك وسقوقي نار وجهتتي غنته بيدك هقورتو سلسلهين يا لو bi diferentelle ce biyo gala lo laaba gala looga dibe ya kitab qissa mar hadhay saasu dhaqaday wuxuu yaqin sarraynaatu ku warayo markaas uu eel umur gayey markaas wuxuu leeyahay maftaq qaada wuxuu قن ناراً ينمي لا يموت فيها ولا يحيى نار سوكر ديوان كما مرتا سوى اليوم فسوف فقط يدعو يرن يا صبور ان هلا ويصلى ويون جل يا صير النار ايضا مر كفيكم كان وحوهها مسرورا مثل فرحة الدنيا في أهل الكي سحال وكسرنا كان الله يخاف الله ولا يرجوه وحوهها قفا ندونك ربك البقين نحريسي سنعان رجين فأبدره الله تعالى بذلك سرور غمًا دائما لا ينقضع أدونك وحوهها قفا الحذابك إلهي كبقين naharisti sanaraje ilahay wuxuu ku gubedelay murugo iyo walwal aan dambaatro hin taas weey marka qof walba adduunka weyn cabsii ilahay ku noolaado si uu san aaqiro cabsii ugu noolaa iyo walwal iyo walba ilaahu subhana inna allan nar kanu vanna wuxu murayay allayakhura ay allan yirci ويقولون مليلين مر كاتم التوكير ديم طبق سوى اللي إليه مجهور قيمة بلاء انو سلابين اسكت دا يمالها يرجع إلى الله الغلامان إن ربه ربكيس كان وحو آهاتي بصيرا مت اعرقت بضن به السقر الله عليم اقال بضن اعرق وانا خسابنا فلا اقسموا دارناه إلهي ليد واصلا فلا اقسموا دارنا بالشفاقي gaduud ka qorrahd markay dhaado gaduud ka ka danbeeyaan ku dhaaranaa walayila habeenkan ku dhaaranaa u ilaahiiri iya wa ma wasaqah من habeenku kulmiye min dhimma wan nechmin we debt betina wal ka mari dayhan ku dhaaranaa ida tasadha marku kulmo o dhameystirmo عم بابقن خارك لكدب بابقن خار انظرتم بعد بابقن خارك لكدب واضبط بمضهم طعم حضروا ثم ورادهم طعم قدما احواش كي انا, أنا هطلع قال تعالى الى الهوير فما لهم قالوا ما انسغنا لا يؤمنون خارئسا عقرب ميني ومن هم مانع اكو دكن مانع الا سببك كم منحنا إيمانك محوية وإذا قريه أمرك الله أقريه عليهم دو شعب القرآن وقرآنك لا يسجدون سبب تيسه نسو جوده يواما بل الذين كوك فروق قالوا بي يكذبون وحي بين إليه بالبعث وحكي إليه إلي سم قرآن عبسي دعاقفك بعد قوحن بارتا والله الله اعلم وامد عقال بضان بما يوحونا وها اي ارورين في صدورهم كو ارورين ايانا من الكفر والتكذيب قال له او اقال كو ابا المري فبشيرهم قبقى صوبانا وقوب بشاره كواز مكاذبين تقاه بأذاب غوب بشاره أذاب كواليم حنوطية الا الذين لاكن الذين صدقا امنوا حقا بهم ايام بقلوبهم وعملوا كسميه بجوارح ابنهم الصالحات اعمال وناكسه وصدقوا وحسنوا ابي اجر اجر كسو غير ممنون مثل الذين يعانين فراق قسم واداروا mesh hadku rahad uun hada gelidka kam u qaan ku dharna safaq wa gelidkas oo bayna al magrib wal isha u dhayay wa gelidka markay u dhamaabo mesh cabato xishiye leeda hadiska musin ka aafid u soo xoreeyay waqtul magrib ma lam yaqibish safaqun nabiy sallallahu alayhi wasallam gariid kaas ilaahay ku dhaarna faraaqu simu wa barana bishafaq gariid kaas ku dhaarna wa leeyaha hayn ka ku dhaarna iyo wama wasaq wama wasaquhu kulmiye ay waacha waxa hayn ku kulmiye min dulumati wal najmi wadabati wagaayriha waxa allah wuxu hayn ku kulmiye wal qamar bayhan ku dhaarna ilaahay ila ta مركو امرك معناتا كتماي سيرمو او هارين كسطح يطوان كغيرو افري طرنكا شريه طرنكا حابين على عبدخه كوا سانكو دارنا لاثار كابونا ويتكوري دايرو كوري دايرو كان هارو ام بابا كن بعدا بابا كن حرك كك بابا حاله كلك كك بابا يجب أن يكون هناك أهواش القيامات قبولة يجب أن يكون هناك أهواش القيامات فما الله قال بمحاول سغناده إله إلهي لا يؤمنون حالة أيسا الرومين حقا معنى أي مانع الله ينعوهم من الإيمان سوالك أود إيدان إيمانك بحوية أو قرآنك روية عدي حق نمو بوهي عظم وإذا قري أمرك اللو أقيا عليهم لا يسكدون صابتا يسمون سجودين معناها صابتا يسمون خطوحين أو إلهي اسكدوا بيبين واما عين بني الذين كوا كفروا كالوبي يكذبون وعبينين أيب البحث سنين الدب قلقا وقفلوا سن آكرادة فما يسمعين مصي... قفلوا مرة أقرادة فما يسمعين وإحدا نبيا كما قبصت أو أبوض وحد ضاعانة كمددالة وحددت ام كورتيرتيرسييو كوبوريه او اينو باتسلو كخان بارا رمان فريكيريه واقلبيس انتخا قيرادا كلو اكتاي وليده ساي تراددا قف كدوني ان قلبي امه ولاعدو وينو قنبن اكريا اياتكا اكيرادا كهادلا جنادا يا مارطا وينو دغايسا محاضراتك واينو اقيا كتبها غار كهو لاق قوراي قال تعالى إلى الوحير والله الله أعلم ومدره قال بابا بما يقولون وحا يقول من اياه بحاله لاتشه إذا أي بما يجمعون في صدوره من الكفر والتكذير أمصر بما يجمعون, في صد... بما يجمعون في صحائفه من الأعمال القبيحة وحا أي ورقره أعماشه للوقو وحا يقول كل من اياه إلا قرر كيسم يأبو اللوقرة. وهمعوا بصير بوران لو قرأ بما يجمعون في صحائفهم من الأعمال القبيحة إلهي بيبكومية وعلمك كومية, وعلم كوميه. إلهي وعيدوا الله الله أعلموا ومذوا قال البدن بما يجمعون وأقالضوا أي كل من فبشر النبي السبحانه وقم بشارك قال هذا بلا يدعون سبطه اذاك ابو بشر احادكم اليم من حموكيه الا الذين واستثلم